يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفوا يهدهم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاسهم وهو خير الناصرين سنلقى في قلوب الذين كفوا بما أشرفوا بالله ما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 منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد أسى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صيئون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعون في أخرىكم فأثابكم غمًا بغمٍ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.